أبكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم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 وَيَدْعُونَ شَيْهًا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ